أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ايتها أن العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدون تِذُ وصُوا عَلَى الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنبِئْ زَعِيمٍ قَالُوا تَمَّ الله لَقَد علمتم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ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 116. نشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل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 116. شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين